بسم الله الرحمن الرحيم سواء أيها الإخوة ينبغي عليك أنت أن تعظمه كما ينبغي على المرأة أن تعظمه بالنسبة للزوجة ليس مثل الفستان الذي تلبته إن لم يعجبها نزعته وكذلك الزوجة بالنسبة لك أنت أيها الرجل ليس مثل السيارة التي تشتريها فإذا لم تعجبك بيعتها بخسارة 1500 أو 2000 لا لا, لا. لا. بد للزوج والزوجة أن يحترما عقل الزوجية الذي يتزوج لا بد أن يتحمل سبعات ذلك من العناية بزوجته. العناية بأولاده بتيجار المنزل او شراؤه الانفاق عليهم معالجة مريضهم <تنقل> <تنقل> الزوجة ما دام وافقت انها تتزوج معنى انها وافقت ان تقبل زوجها وافقت ان تحمل منه وافقت ان ترضع باولاد ما تقول المرأة انا قلت بتزوج بس ما قلت ابغى اجيب عيال لا ما دام وافقت انت تتزوجي معنى ذلك انك لا بد ان تتحملي جميع تبعات ذلك اخواتي ونابس للزوج والزوج أيضا ألا يكلف كل واحد منهما الآخر فوق ما يطيق الرجل يحب أن يرى زوجته محتفية به في خلوته مهتمة به في بيته خاطقة في موزته كم من الزوجات ذكاثا عن ذلك رسيه دي رسيه دي تقول عائشة فقطت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وضمنت أنه ذهب إلى بعض نساء فجعلت أتجسس أبحث عنه في الغربة قالت فبينما انا أبحث عنه إذ وقعت يدي على قدمه صلى الله عليه وسلم وهو الثاني وهو يقول سبحانك وبحمده لا دولا إلا أنه سبحانك وبحمده لا اله الله فقالت عائشه ب ابي انت وامي ان شأن واني لي شأن اخر وهله وهله قالت صراحة يا فنانك قالت نعم أنا صراحة زوجت واحدة ثانية وبكرة بادخل بها بأضعت عند أهلك أشبوع لحد ما أكمل أيامها بعد أن أجي وأخذهم قالت ليس وأنا إشتيني وحرام عليك وأنا أحلى وحدة في العالم ولا يمكن تلقى مثلي ولا يمكن تجد مثل جلالي أويلي أو ويلا وتضرب يدا على الجريشة وعلى الطبلون وعلى فقدار المهم المرأة والرجال هديها بنت الله لا حرام عليك أويلي أو ويلا كيف أدعيش معك انا اللي صبرت عليك المهم لما وصلوا للرياض ينزلها عند اهلها وهي المرأة ما تقوى تنزل من شدة البكاء والاعيات تتاج واحد ينزلها قالت نعيها قال صراحة انا ما تزوج لكن ترى ابوتي ما في اليوم الصباح قالت يموت ولا ما يموت الله يرحمه اهم شيء انت تزوج يلا ما تزوج قالت الله يرحمه اخوتي <تصفيق> ما في داعي كل مشكلة بينك وبين ذوتك يعرف جملائك وجيرانك وأفتقائك وإخوانك وأصارك وبناء عملك وبناء خارك ما في داعي حل المشكلة بينك وبينها إذا كبرت المشكلة ممكن يدخل شخص رفيد حكيم يحل المشكلة كذلك الزوجة ما في داعي تكون وكالة أنبارك المشكلة إذا كبرت جدا ممكن يكون حاكم من أهلي وحاكم من أهليه لكن أن يكون الأمر على ذلك هذا الذي ينبغي أن نحترمه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزل زواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودته ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فضيلة الشيخ محمد العريض. الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله الصلاة الله أما بعد لك ولا خوات الحمد لله جل وعلا الذي يذكر هذا اللقاء بكم جميعا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائف وتخشاهم الرحمة ويدكرهم الله تعالى في من عنده كما أسأل الله تعالى أن يدع لجائزتنا بعد تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوم مغفور لكم وما ذلك على الله تعالى بعديد رجال ونساء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 تجد أحيانا أنه عندما يبدأ في بعض أنواع الحياة الجديدة كان يكون فتاة أو فتاة بدأ في المرحلة الجامعية مثلا أو بدأ في مرحلة الزواج أو نحو ذلك يحتاج أن تقف معه وقفات حتى تعلمه كيف يتعامل مع هذه المرحلة الجديدة أما اليوم فلعل يقف معكم على قطط لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع فتاة هي زوجته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كيف كان يعيش معها صلى الله عليه وسلم وكيف كانت تعامله في بيته وما هي المواقف التي وقعت بينه وبينها ولعلي أجعل الموضوع أوتع من ذلك بأن أتكلم أفضل عن التعامل بين الزوجين بناء على تعامله صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته أيها ولا والأخوات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 يكتبها الله عز وجل عنده صدقة وقال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء يثمن أن يضيع من يعول أن يضيع زوجته أو أن يضيع أولاده ولا بد للزوج والزوجة أن يحترم عقد زوجية الزواج أيها الإخوة بالنسبة للزوجة ليس مثل الفستان الذي تلبته إن لم يعجبها نزعته وكذلك الزوجة بالنسبة لك أنس أيها الرجل ليست مثل السيارة التي تشتريها فإذا لم تعجبك بعتها بخسارة ألف وخمسمائة أو ألفين لا الزواج عقد شرعي محترف ينبغي عليك أنت أن تعظمه كما ينبغي على المرأة أن تعظمه لذا قال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهل ثم قال وأنا خيركم لأهلي ولابد أيضا أن يتحمل المرأة سبعات الزواج يا أخواني ترى كل إنسان يبدأ في مرحلة جديدة في حياته يكون هناك تبعات. يعني مثلا إنسان اشترى سيارة لابد أن يكون هنا السبعات أن يراقب الإطارات أن يغير الزيت أن يعبئها بالوقود مثلا أن يغسلها إلى لا لابد أن ينضبط بها إنسان سجل في الجامعة لابد أن ينضبط بالسبعات التي تتبع ذلك حضور المحاضرات شراء الكتب الكتابة مع المدرسين إلى غير ذلك كذلك الذي يتزوج لابد أن يتحمل سبعات ذلك من العناية بزوجته العناية بأولاده استئجار المنزل أو شراءه الإطعام لهم الإنفاق عليهم مع أجت مريضهم كذلك الزوجة لابد أن... ما دام وافقت أنها تتزوج معناه أنها وافقت أن تخدم زوجها وافقت أن تحمل منه وافقت أن ترزق بأولاد ما تقول المرأة أنا قلت بتزوج بس ما قلت أبغى أجيب عيال لا ما دام وافقت أن معنى معنا ذلك أنك لابد أن تتحملي جميع شرائح ذلك ومن يتهيى بصعود الجبال يعيش أبد الزهرى بين الحفر ولا بد للزوج والزوج أيضا. ألا يكلف كل واحد منهما الآخر فوق ما يطيق يعني الآن بعض النساء إذا جلست مع زوجها بدأت تتعب فلان أجمل منا منزلاً وفلان أكثر منا مالاً وفلان أحسن منا سيارةً وفلان سافر إلى بلد كذا وفلان تغدى مع أولاده في مطعم كذا وتبدأ أحياناً تتعب زوجها بمطالب هو أصلاً ما يستطيع أن يتحمل هذه المطالب الله جل وعلا يقول نحن قسمنا بينهم ماذا؟ معيشتهم ثم قال بعدها ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات إذن رب العالمين هو الذي حدد أن هذا يملك ألف وهذا يملك ألفين وهذا عشرة آلاف نحن قسمنا بينهم معيشتهم تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصيحين إن كنا لننظر إلى الهلال تلو والهلال تلو والهلال ثلاثة أهلة في شهرين يعني يا جماعة يمر عليهم شهران كاملا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فقال لها ابن أكتها عروة ابن الزبير قال عجبا ما أوقتتم نار كيف يعني تأكلون اللحم هني والرز تأكلون هني ما تطبخون؟ قالت لا أصلا ما عندنا لحم ولا عندنا خبز ولا عندنا شيء إنما هما الأسودان التمر والماء جاء أكل ثمرتين ويشرب عليها كاس ماء هذا غدائه إذا جاء العشاء أكل ثلاث تمرات شرب عليها كاس ماء هذا العشاء جاء الصباح أكل ثمرة شرب عليها كاس ماء هذا الإبطار ما عندهم بيتة وفطاير ورز ومسرونة ولحم ودجاج وأرانب وسمك وهذا مشوي وهذا هذا كله غير موجود. تقول إنما هم الأسودان التمر والماء. ومع ذلك ما حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم مشاكل. ولا كان تأتي صلى الله عليه وسلم زوجته وتقول ترى أنا ما أتحمل العيد. أنا من زمان ما أكلت لحم أنا لا لا. مادام اللي راضية بزوجي وراضية بدينه الدنيا أضع تحت قدميه. طيب السؤال. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة مضطر إلى هذا النوع من العيش يعني هل كانه أصلا ما هو لا شيء يأكله أصلا أم أنه صلى الله عليه وسلم كان زاهدا بل كان زاهدا بعد معركة هنين جمعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم ترى يا جماعة أكبر غنائم جمع في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم الغنعم التي جمعت في حنين بين يديه أكثر من ستين ألف من الغنم وأكثر من ثلاثين ألف من البقر وأكثر من عشرين ألف من الإبل يحني أنعام عظيمة إضافة إلى الثهاب والفضاح والثياب وغير ذلك جمع في واد بين جبلين ما لا يكاد يخطى عدده من النعم فأقبل صفان بن عمية صفان بن عمية ما أسلم لك قبل كم يوم أقبل نظر إلى هذه النعم وقال يا محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تريد قال ما اكثر هذا يعني هذا كثير جدا الغنم والبقر قال صلى الله عليه وسلم له اعجبت اعجب لك هالغنم والبقر اعجبت قال نعم قال هي لك خذها بس اسلم هي لك ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم وتركه فكانت هذه النعم جببا في اسلامه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 فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقعد على الأرض ونصب لها ركبته قال اصعدي على ركبتي اصعد على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ما قال تعاليا بلا نحضر لنا سلم. تعالي تعاليا بما أحملها اقرر البعيد عن شيء مرتبأ لا جلس على الأرض ونصب لها ركبتها قال اصعدي على ركبتي فكانت رضي الله عنها من عجبها الأمنا ان اشتحت وانتبع قدمها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت ركبتها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 من نفس الموضع الذي تربت منه عائشة طيب يقدر يشرب من اي مكان صح ولا لا يستطيع لكن ترطفا مع زوجته صلى الله عليه وسلم يفعل معها ذلك تقول وكنت اتعرف العرق وانا حاط يعني تمسك القطعة من اللحم ثم تأخذ منها لقمة تعضها فيأخذها النبي صلى الله عليه وسلم منها فيضع ساه على موضع فمها، ثم يعض من نفس الموضع ترطفا منه صلى الله عليه وسلم مع ذوج ذات. بعض الناس يقول إحنا فاضيين نفعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم فاضي فعله. هذا نبي من الأنبياء وخاتم الأنبياء ومشغول بهموم أمة. ومع ذلك يجد النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأجل أن يترطف مع أهله بمثل ذلك. مرة من المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من سفر مع أصحابه. في أثناء الطريق كان مع شعر النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة سعيدة. يريد أن يوسع صدرها.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 فلما اقتربوا قال صلى الله عليه وسلم لها عائشة قالت نعم قال للجيش تقدمه تقدمه قال عائشة قالت نعم قال سابقيني هي المرة الأولى سبقت يا لا تكيد بس بقى المرة الثانية قالت نعم تقول فتابقني فتبقني بديت سابقون تقول فتبقني اسمع ماذا قالت تقول فلما مر به الآن عائشة ركضت ركض النبي صلى الله عليه وسلم وراءها فمر بها وهو تقول ضرب بين كتفين يعني سبقت فيه ضرب بين كتفين وتعداها سبقها ثم لما وصلت إليه قال لها يا عائشة قال نعم قال هذه بفلك يعني وحدة بوحدة سبقتين المرة أولا وسبقت في المرة ثانية نحضي جماعة يقول هالكلام وراجع من سفر يعني الآن نحن الواحد السيارة وإذا صار يمزي بالسيارة أربع خمس ساعات غاق صدره ما تحمل الأولاد يتكلموا ما تحمل أحد يقول أبغى للحمام أبغى ما أبغى تشتري لي كذا ما يتحمل أولا تعبال ومسافر ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء سفره قد يكون ماجيا أو على بعير لاحظ إنسان راكب على بعير أربع خمس ساعات يعني لا شك في السياسة عبتعبا شديدا ومع ذلك يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلطف مع زوجته أن يمازحها، أن يلاعبها بل كان يتودد معها حتى كان يشاركها في عمل البيت عند البخاري أن عائشة سألتها امرأة قالت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع شيئا في بيته يعني سألها المرأة تقول النبي صلى الله عليه وسلم بر البيت يجيب الناس ويقاتل في سبيل الله ويجاد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 وكان يمزح مع أهل بيته ويضحك ويعلق عليهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم البيت ثم يكون يعني حرارا صخاباً فراقاً يضرب هذا ويصرخ بذلك كما يفعل بعض الناس اليوم الآن بعض الناس إذا وجدته مع زملائه ما أدري أحسن إخلاصه أو فطنه جميل المعشار لطيف الأخلاق مبتسم المحيّ بشوش الوجه ما أحسن من أخلاقه لكن تعال انظر إلى تعامله مع أهله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 بل الزوجة أيضا يجب عليها أن تكون كذلك الرجل يحب أن يرى زوجته محتفية به في خلوده مهتمة به في بيته صادقة في موضته كم من الزوجات تتكاسل عن ذلك وتكله إلى غيرها احيانا في بعض البيوت الخادمة تطبخ للزوج الطعام وترتب فراش المنام بل قد تقدم الخادمة طعامه بين يديه وتقربه بين يديه فإذا عطش طاح باسم الخادمة وإذا جاء اشتكى إلى الخادمة الخادمة تغسل ثيابة وتكرم ضيوفه واصحابه وزوجته على فراشها نائمة أو على أريكتها هائمة لا تحرك ساكرا ولا ترعى بيتها المرأة ينبغي عليها أن تكرم زوجها ليكرمها وأن تخدمه ليخدمها إذا كانت له أمة صار لها عبدا وإن كانت له أرضا صار لها سماء كما قال عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لماذا؟ لتسكنوا لاحظ العبارة يقول لتسكنوا إليها ثم قال وجعل بينكم مودة ورحمة المودة الظاهر يعني ما يشد معها في الكلام ما يقصر عليها ما يتعامل بغلوة المودة ثم قال ورحمة في داخل القلب يرحمها يحبط عليها يكون لينا معها محتنا اليها كل هذه إذا بين الزوجين أحدهما مع الآخر صار بذلك موثقين انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى القصص العجيبة لأمنا الفتاة عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتسبع الزلاف ببيته ألا أن يا جماعة بعض الناس إذا مشاه في البيت لو يجد حفة واقع على الأرض أو يجد سأس ممتفر أو يفتح السلاجة ويجد خبز لم يوضع في, في كيس أو يجد صدرا لم يغطى، أو يجد شيئا عمل في البيت قضية بدأ يصرخ على هذا ويهاوش يسب زوجته ويفعل النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني ما دام الملاحظات ملاحظات دنيوية ما كان ينفذت إليها يقول أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة سنين والله ما قال لي لشيء قط فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته كان صلى الله عليه وسلم يدخل أحيانا على أهل بيته في الصحى وهو جائع جائع فيقول لهم عندكم طعام يسأل أهل بيته عندكم طعام فيقولوا لا ما عندنا طعام فماذا كان يقول ما كان يقول ليش ما عملتم الثارة طيب ليش ما أخبرتيني أشتري أغراض بالأمس طيب ليش ما طلبت من جيراننا طيب أنا جاء على الآن دبري لا لا لا ما كان يعمل مشكلة يقول عندكم طعام يقولون لا فيقول إني إذا صائم انتهى الموضوع ويكمله صام إلى المغرب كان يعمل القضية كبيرة بسبب مثل هذا إني إذا صائم وينتهي الأمر لا ما كان صلى الله عليه وسلم يحدث مشاكل بسبب أمثال هذه التصرفات تقول عائشة سمع عند مسلم ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه قط ولا ضرب قادما من قط ولا ضرب شيئا بيمينه قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ثم قالت وما نيل منه شيء قط تنتقم لنفس إلا أن تنسهك حرما من حرم الله إذا كان الأمر حرام نعم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لكن مدى من أدأل أمور الدنيا لن يغضب الآن يتماع بعض الناس بعض الناس لو مثلا يوم من الأيام يأتي ولد أبيها بالمدرسة بالطبع يمر على أبي ماذا عطني ريال ريالين أده بالمدرسة الأب يبحث ما يجد فكر ما يجد يعني ريالات فيخرج مثلا عشرة ريالات يعني قطعة واحدة أو خمسين ريالا يقول خذ هذه خمسين ريال لكن انتبه لا تصرف الخمسين ريال كلها أصرف منها ريالين ورجع ثمانية واربعين ريال ريال ينتحح ريال إذا نقص ريال ترى والله لا أضرب كلها. إذا رجع الولد من مدرسة وهو صار في ريال كلها يعني حمث وباشر على زملائه أو صار اليوم كريم وكذا راحت الخمسين ريال ماذا يفعل به أبوه يضربه ويصرفه وأنت غبي أن تصل المفروض ما أعطيك فلوس محروم من المطروف الشهر كله ويعمل له قضية بسبب هذا ريال لكن لو رجع الأب يوم من الأيام من صلاة العصر وجد ولده هنا ما صلى مع المسلمين هل سيغرض هذا الغضب؟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 لكن لو الأب ذاك اليوم رأى ولده مثلا يعني ينظر إلى محرم في تنفاذ أو عنده مجلة فاسدة لما غضب هذا الغضب يا إخواني هذا الفرق بين من يكون غضبه لله وبين من يكون غضبه لغير الله بل كان صلى الله عليه وسلم شديد مجاملة لأهله عند البخاري دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى بيته فقال أعطوني طعاما فقدموا له طعاما لما أعطاه الطعام الطعام هذا يا جماعة كان ناشف يعني ما كان ما كان طعام رطبا فاحتاج يعني مثل خبز يابس أو كده احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء يرطبه يعني مثلا حليب لبن مرق يجعل معه رطبه فقال هل عندكم من ادام عندكم شيء يعني نسلك الطعام به عندكم ادام قال يا رسول الله ما عندنا إلا الخل تعرفون الخل الخل مر وحامض حموضة شديدة يعني الان لو تصب لك منعقة من الخل وقفت هنا فما بارك بواحد يأخذ خبز يضع في الخل وياكل النبي صلى الله عليه وسلم ما أرادوا يحرجهم هم الآن يعني الجود من الموجود عندنا الخل قال هاتوا الخل فأحبروا له الخل ووضعوه بين يديه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لنا بتاعه.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 وتعلمون الغيرة التي تقع بين النساء كيف هذه ليلتي لا يكون ذهب إلى أم سلمة والليلة حقصة والليلة زودة دانية. وقع في نفسها ما يقع من الغيرة بين الضرائر فقامت تتلمس قامت جلست على الفراش تتلمس وين إلا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو موجود على فراش قالت يا أكيد أنها الآن عند أم سأهل ليلتي يتركني ويذهب فقامت الظلمة ظلام وقامت تبحث في الغرفة فبينما هي كذلك فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نائم لكن مع مع أنهم ابتعد قليلاً فأثناء بحثها وقعت يدها في شعره صلى الله عليه وسلم كان شعره طويل فوقعت في شعره فلثفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال جاءك شيطان في جاءك شيطانك قالت قال وأنت ملك شيطان أنت بعد فيك شيطان كلنا أنت مالك شيطان قال بنا ولكن الله أعانني عليه، أسلم، الحمد لله. الله أعانني على شيطانه. وفي رواية أخرى تقول عائشة فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فظننت أنه ذهب إلى بعض النساء، فجهلت أتجسّت أبحث عن في الغرفة. قالت بينما أنا أبحث عن إذ وقعت يدي، الآن هي تقول أكيد أنها راحل واحدة من النساء. تقول بينما أنا أبحث عن إذ وقعت يدي على قدمه صلى الله عليه وسلم، وهو ساجد. الله يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقالت عائشة لأبي أنت وأمي إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر فلن تتصلي وتتعبد وأنا ظنك الحرم من حريمك إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر وعند النسائد سند حسن أنه صلى الله عليه وسلم أتى مرة إلى بيت عائشة في ليلةها فوضعنا عليه من رجليه ونزع رداءة كان يلبسون إدار ورداء مثل الإحرام نزع رداء. بينام رجل عند زوجته ده. وضع سلم الطجعة صلى الله عليه وسلم على فراشه لبث قليلا ساكت انتهى من أذكاره وعائشة أناموا فلما ظن أن عائشة قد رقدت قام صلى الله عليه وسلم من فراشه رويدا رويدا ثم لبث رداءه رويدا رويدا ثم لبثا عليه ثم أخبر إلى الباب بدحت شوي شوي ثم خرج صلى الله عليه وسلم وأغلق الباب بهدوء عائشة ما نامت رأتها الحركة قالت هذه واضحة عاد في ذنة ليلة يعطيها حرمة ثانية من زوجاته. هذه واضحة المرة الأولى وجدته لصلي المحكة الآن خرج من البيت نصف الليل وإن رايح تقول عائشة فقمت دخلتها غيرت النساء مش شدة محبتها له صلى الله عليه وسلم قالت فقمت ثم لبست درعي ولبست خماري لبتت عباءتها ولبتت غطت وجهها ثم انطلقت في أثره قامت تباعه إلا النبي صلى الله عليه وسلم خرج طلع من البيت ومشى ما راح البيت أم سلمة بيت حب صبي قالت هي يمكن ذهب زوجة يعني يمكن مدرى إن على هذا وذهبت حائسة تمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يشعر فيها في ظلمة الليل فما زال صلى الله عليه وسلم يمشي يمشي يمشي حتى وقف على مقبرة البقيع.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 ثم خفضها ثم أخذ ينظر إلى القبور ثم رفع يديه ودعا دعاءا طويلا ثم خفضها ثم أخذ ينظر إلى القبور ثم رفع يديه ودعا الله لهم دعاء طويلا ثم خفض يديه وأطال القيام وعائشة أطالت الوقوف والانتظار بتشوف بعد المقبرة هوين بأذهب واقفة تنظر إليه فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني التفت خلفه بيرجع للبيت عائشة لما رأت انها لتفت مباشرة لتفتت وراءها ومشت النبي صلى الله عليه وسلم رأت سوادا من بعيد بظلمة الليل قال من هذا اللي راقتني فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع في مشيه فأسرعت عائشة في مشيها فأحضر بدأ يجري النبي صلى الله عليه وسلم فأقدت عائشة تجري قال لهم عائشة سبقت ودخلت البيت أغلقت الباب نجعت درعها كمارها تحت الحاف نو no. انها النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت يا عائشة عائشة نوم لكنها نائمة ومع الركض وهي نائمة تقول من شدة التعب فقال يا عائشة وهي تتصنع أنها نائمة قال يا عائشة ما لي أراك حشية راضية ليش النفس تتردد انت نائمة ما هي مشكلة نائمة لكن اللي نائم ما يقول قال ما أراك حش يا راب ليش الصدر محشوب فالتفتت الى خلاص برأة النبي الله عليه السلم عارف قالت لا شيء لا شيء واحد لاي لا شيء قال تخبرني او ليخبرني اللطيف الخبير تخبريني او رب العالمين ينفعني بالعلم قالت عائشة يا رسول الله انا رأيتك خرجت قال احبك ما اريدك انك تذهب غيري فخرجت ورائك امشي واعطتها لطفك كلها قال يا عائشة فأنت السوات الذي رأيته أمامي أنت السوات اللي أنا قاعد أتبعه انظر وين يذهب أنت السوات الذي رأيته أمامي قالت نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم دفعت في فضله دفعة ثم قال يا عائشة أظن أنت أيحيف الله عليك ورسوله يعني خفت إني أظلم إكليرس تعطيها وشوف يعني معقول إني أظلم أنا بالنساء ما عدل أظن أنت أيحيف الله عليك ورسوله فقالت عائشة يا رسول الله استغفر لي فالنبي صلى الله عليه وسلم تغطر لها ثم قال يا عائشة الآن يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه ويناء خلاص هي عرفت ان ذهب للبقية لكن يريد يبين لها حتى ما يبقى في قلبها شك يبين لها ليش أنا طلعت في الظلام وذهبت للبقية ممكن اذهب لهم بعد صلاة الفجر ممكن اذهب الظهر ليش بظلمة الليل خرج قال صلى الله عليه وسلم لها يا عائشة امن جبريل اتاني ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت في يابك. جاء جاءني يريد حاجة، لكنه لا يريد يدخل البيت علينا، وأنت قد ندعت في يابك، فناداني بصوت منخفض، فأخفى، فأجبته وقيته منك، وظننت أنك رقدت، رقدتي ثم قال صلى الله عليه وسلم: وخيرت وأنوقيتك خشيت أن تستوحشيك. يقول: ما أود أن أقيك. أريد أنك تبقي نائمة حتى ما تستوحشي شيء. تقول لي وين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أين كذا؟ يقول ودي أذهب وأرجع وأنت على نومت حتى ما أتعدك ثم قال صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أذهب إلى أهل البقية فأستغفر لهم فذهبت فاستغفرت لهم انظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يا جماعة ما يكبر الأخطاء يعني ما كان يعمل قضية أنت ما تستحي عني تشتك فيني والله العظيم أنك كذا لا لا لا ما كان يعمل قضية ثلاثة ثلاثة أفضأت في هذا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 واحد عشرين سنة مع زوجته ما اختلفوا على قال هو يقول لها يوم نريدنا كل يوم هي تقول لا نريد كل لحم طبيعا يفع خلاف بين الزوجين لكن يقصد ابو عبد الله الامام احمد انني ما كنت اعمل قضية اذا هي غضبت ارضيتها اذا انا غضبت ارضتني وبالتالي ما كان كل واحد منهم يكبر الصغار ويعمل قضايا من هذه الامور في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم كان جالسا في يوم عيد مع عائشة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 فتمع جلبة في المسجد سمع أصوات وحركة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وطل إيش اللي حاصل في المسجد طل. فرأى قوما من مسلمي الحبشة حبشة بدأوا يدخلوا في الإسلام ويأتون إلى المدينة يدخلون فيها يقول رأى قوما من الحبشة يلعبون بالحراق يأخذ الحرطة ويرميها فوق بعدين يأخذها وكان لهم لعب عجيب بالحراق النبي صلى الله عليه وسلم أعزبه المنظر تلتفت إلى عائشة قال عائشة قالت نعم قال لا يفوتك يا عائشة تحبين أن تنظري قالت نعم قال تعالي جاءت عائشة بتنظر لكن المشكلة هزار رفيع على عائشة النبي صلى الله عليه وسلم طويل يقدر أن يستطيع أن يرى لكن عائشة قصيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع كتبه لها وجاءت عائشة وتعلقت بكتبه ورفعها حملها ودع تنظر تنظر تنظر وقد وضعت دقنها لحيها وضعته على كفة اتكأت به تنظر الى الحدثة وهم يلعبون طبعا هم ما يرونها هي تراهم هم اللي الله عليه تعب قال لها أشابعتي قالت لا انتظر انتظر هي اللعبة متكررة هي حركة واحدة يرمي الحرض ويأخذها يعني قضية فيه تعب قال أشابعتي قالت لا مرة ثانية زانية شكت. حاملها حاملها حاملها حاملها قال شبعتي قالت لا أبغى أشوف النبي صلى الله عليه وسلم تركها إلى أم قالت شبعت فعدل ظهرها النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلها تقول عائشة رضي الله عنها بعد ذلك والله لقد كنت قد شبعت من المرة الأولى أصلا تقول هي حرجة شفتها خلصا جينا تقول لكني كنت أقول لا لا لأنظر منزلتي عنده هل بيقول خلاص انزري ولا بيصبر لأني غالية تقول لي أرى منزلتي عنده وليتسامع بذلك بقية النساء شوف الحريم يقول حتى بقية النساء يقولون شايلها عشر دقائق كاملة ربع ساعة كاملة شايلها لكن لما يقولوا اتكأت عليه وشافت ورجعت ما, ما هي قوية لكن شايلها إلى أن نظرت وشافت حركة كلها تريد أن يتسامع بذلك بقية النساء. انظر كيف يعني عقل, عقل المرأة لكن مع ذلك انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يتلطف هذا التلطط يا اخواني واخواتي منه صلى الله عليه وسلم مع نسائه جعلهن يحببنه اشد من حبهن لانفتهن ولأولادهن بل يحبنه صلى الله عليه وسلم اكثر من حبهن لابعهن وامعاتهن انظر مثلا الى ابي سفيان لما جاء الى قبل ان يسلم يعلمون أن قريش النبي صلى الله عليه وسلم عمل بينه وبينهم هدنة صلح الحديبية فنقضته قريش فجاء أبو سفيان يريد يرجع الصلح دخل أبو سفيان المدينة قبل لا يدخل بالإسلام كان كافرا أقبل أبو سفيان في المدينة في السابق ما كان فيه فنادق وشقق مفروشة ويعني وين يذهب ولا عند ابن عم ولا ابن خال ما فيه إلا ابنته أم حبيبة رملة بنت أبو سفيان زوجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو سفيان وطرق الباب على ابنته زوجة في النبي صلى الله عليه وسلم لأن كانت أسلمت قبل وزوجها يعني قيل أنه رفض وقيل أنه توفي عنها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعده المهم أقبل أبو سفيان ودخل دخل على ابنته أم حبيبة وجد البساط على الأرض أقبل ليجلس على البساط جاءت أم حبيبه مسرعة ثم أخذت البساط وطوت ورفعته على جنب نظر إليها يعني ما في الا اشتراب الحين اجلس على اشتراب فنظر اليها فقال يا ابنية انا ما ادري ارغبتي بي عن هذا الفراش يعني انا ارفع من اني اجلس على فراش قديم لاني سيد ام رغبتي بالفراش عني ولا اني انا حقير ما استحق اجلس على فراشكم احدى سنتين قالت بل رغبت بالفراش عني هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عليه وأنت مشرك نجس ما تجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة تقول الكلام الكنام لأبيها يعني من العظم المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم فلسفت أبوها إليها ثم قال يا ابني لقد أصابك بعدي شر إلا والله أصابها خير أصابها شر لكي يقول إنك قد تغيرت علي بل إنكم لو تأملكم معي لو جدتم يا إخواني أنهم صلى الله عليه وسلم مع شدة العيش بينه وبين أهله إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يتلطف طبعا هذا التلطف يا تماعة ما يعني ما يعني أنه ما ينفع في البيت مشاكل نحن بشر نعلم يقع مشكلة بين الزوجين ومشكلتين ثلاث لكن المشكلة التي تستمر لمدة أسبوعين ثلاثة وكل واحد رافع حمسة على الثاني ما يريد أن يتنازل هذه المشكلة أبعطيكم الآن موقف حصل في المدينة اهتزت المدينة كلها لهذا الموقف موقف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 غداً الأنصار ينزل وأنا أدلس في المزرعتين أعتني بها المهم مشهد الأمور على ذلك يقول وكنا نتحدث كنا نتحدث أن الروم الغساسنة كانوا توقي غزوننا سامعين أنه في غزوة تأتي لكننا ما ندري متى سيأتون يقول وكنا أيضا نحن معتر قريش نغلب النساء وكنا كنا في المدينة الواحد يعني يدق أمف زوجته ها ترفع عليه يقول فلما جئنا إلى المدينة رأينا اناسا يعني الأنصار تدغل بثهم نساؤهم يقول فصارت نساؤنا تتعلم من نساء الأنصار صارت نسائنا تقوى علينا يطلب الثابت حرمة في متك بس خلاص تنتيوت السخاب لما دين المدينة بدأت نساؤنا تتعرف على نساء الأنصار فإذا نساء الأنصار لما يقولها بس خلاص تقول ليش خلاص اسمع مني يقول فصارت نساؤنا ينبت لهم ريش. شوي بدئت على الرئيس. تعلمون الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ هنا ما هو الـ ما الـ الـ ولما الـ الـ الـ الـ الـ لا الـ الـ الـ الـ خليك الـ فقالت عجبا لك يا ابن الـ الـ الـ الـ الـ الـ قالت عجب لك يا ابن الخطاب ما تريد ان نراجعك نرد عليك وان ابنتك لا تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنتك حفصه ترد على النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال لها وانت ما تريدها ترد عليك فقالها قالت نعم وانه لا يومه غضبان عليها يزعل عليها الى الليل قال نعم قالت والله إن زوجاته لا يراجعنا وإنه يهجر الواحدة إلى الليل يقول فلما قال ذلك أبدأتني وقلت خابت حصه وخسرت بنتي خابت وخسرت قال ثم جمعت يا وعلى طول المدينة فدخلت على حصه وجاء حصه قال قالت نعم أبوها عمر قلت أتغاضب إحدى كل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل يخضب منها إلى الليل بسبب كلام تقولها قالت نعم في ذلك نقول نعم هذه متى قال قد خذت وخسرت أتأمنين أن يغضب الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين ثم قال يا يا حفظة يا حفظة لا تستكفري من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كل مرة عطني عطني لا لا ولا تراجعي في شيء لا تقول إن إذا قال لا يعني لا خلاص لا تتكلمين وسليني للمال ما تشالي اي شيء ينقصك اطلبيه مني انا لا تعملي مشكله للنبي صلى الله عليه وسلم اي شيء ينقص شوف الاب صالح اطلبيه مني انا ثم قال ولا يغرنك يخاف انها تقلد عائشة قال لا يغرنك ان كانت جارتك عائشة او منك واحد الى رسول الله صلى الله عليه ترى هي اصلا تفعل لها الاشياء لأنها يحبها يحبه لانها اجمل منك لكن انتبهي ان لو تسوي شيء غلط خليك عادلة ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورجع إلى بيته لما جاء غدا أو بعد غد نزل الأنصاري إلى المدينة يشوف الأخبار وعمر جلت في المزرعة يقول عمر فتأخر الأنصاري ما جاء حتى جاء الليل ونمس أظلم الليل ولم صليت العشاء ونمس يقول ففجئت به قد جاء يضرب الباب ضربا شديدا ويقول أتم عمر أتم عمر يا عمر يا وصيح قال عمر فقول في نتي جاء الغتاة لها ادخلوا المدينة المشركين الآن اللي احنا خايفين أن يأتي بحارب يحاربونه جاءوا الآن جاء الغساة قال فأقدت في ياتي متجه للقتال قلت له ما بالك جاء الغساة يعني أقل سلاحه لأتي قتال قال لا أعظم من ذلك وأهول قلت ما هو أجل أعظم الغساة فقال طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه كل السفع صلق قال عمر فقلت خابت حصة وخسرت انا قايل لها عم خابت حصة وخسرت قد كنت اظن ان ذلك يوشف وان يقع لا يمكن يصبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حصة انا انا ما ومع ذلك ما انت المهم يقول عمر وجمعت علي ثيابي وعلى طول للمسجد في الليل وجلستي الين اذن الفجر يريد ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم قام في جهيئة المهضب تعلان لا, لا يكلم أحد عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عاد إذا صلى التفت إلى أصحابه ثم قال هل هرأى أحد منكم رؤيا ويترطط هالمرة النبي صلى الله عليه وسلم إنسان فهم نبتار قام بطبان ودخل إلى مشروبه بيت غرفة صغيرة له ليست ديوته غرفة صغيرة لوحده دخل أغلق الباب يقول عمر مشكلة العمل طلق مطلق طلب دعا الناس يلتفت بعضهم إلى بعض وبعضهم يبكي يقول إيش المشكلة اللي حصلت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعضهم يبكي من ما للنبي صلى الله عليه وسلم عمر جلس يفكر تجمع السدري خلني أسأل حصة بنت الناس ما يقدرون يسألوا الحريمهم عمر حصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عندها الخبر يقيه قال فقمت دخلت على حصة فإذا هي تبكي مادام تبكي معناه يمكن حفظ زين قلت لها ما يبكيك ألم أكن قد حذرتك ذلك سكتت قل أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنا سمعت ما طلق... طلقكن طلقكن أم لا قالت وهي تبكي لا أدري لا أدري هو ذا معتزل في مشروبه ذلك لا وجالت في المشروبه في ظرفه لوحده وغضبان عليها يقول عمر فخرج من عندها ما عندها عند خرجت وذهبت إلى المسجد وجلس فإذا قوم من المسلمين يبكون عند المنبر شوف يتماعها الرحمة يشعرون أنهم على قلب واحد أنهم روح واحدة مفرقة في عدتات ها يحصل المشكلة عند هذا ويبكي هذا يقول فإذا هم يبكون جاء عمر وجلس معه. عمر ما يصبر أن ينتجلس هذا يبقى حل يقول فغلب لي ما أدت طيب إذا ما تنبكي إنني أذن الظهر ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونسأله قال فغلب لي ما أدت قلت أبدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأسأله إيش القصة قال فقمتم أقبل فإذا غلام أسود عند الباب عملوا عند دخوله واقف قلت استأذنني استأذن على رسول الله طبعاً كل عمر يبغى يدخل دخل الغلام وعمر واقف فر مشغول البال ثم خرج الغلام قال عمر ها أدل فقال قد جكرت له سكت قلت يا رسول الله عمر عند الباب دخله يا رسول الله عمر عند الباب أقول لي يدخل يا رسول الله عمر عند الباب أخليه يدخل والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت سكت يعني لا تدخل قال عمر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 عمر رضي الله عنه رجع مرة أخرى حتى دخل إلى المسجد. ثم جلس المسجد يتكلم مع الناس ويبكي معهم. ثم غلبه ما يدبر. بخرج مرة ثانية وأسأله الغلام. قال سأذل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل الغلام. يا رسول الله يا ما تكلم خرج الغلام قال خرج. النبي صلى الله عليه وسلم ما رد علينا. مع انا تفضل. قال عمر فلما قال لي ذلك رجعت إلى المسجد.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 من سعة النفل وإذا الرزاق اتفقط عن من صلى الله عليه وسلم وإذا هو كهيئة المقرض يقول عمر فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن عمر يريد اسلوب ينق على النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأضحكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلما جئت إليه قلت يا رسول الله قال نعم قلت يا رسول الله إن كنا معشر قريش في مكة إذا تكلمت زوجة أحدنا بين يديه قام إليها فدق رقفتها إذا تكلمت قاموا خطر جبتها مرة لا تتكلم فجئنا إلى المدينة فصارت نساؤنا يا رسول الله تتعلم من نساء الأنصار فصارت نساؤنا تدف رحاضنا من أول أنا أكثر جبتها إن هي اللي تكثر جبتي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم عمر لما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم شعر الحمد لله يعني حضيك هذا ذهب جاء عمر قال يا رسول الله أجلس ممكن أجلس قال ن ثم قال عمر يا رسول الله طلقت نسائك الأول سؤال طلقت من داري طلقت نسائك قال لا قال عمر الحمد لله الآن ممكن الواحد يأخذ الأمر مدى ما طلقت الحمد لله ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر يقول عمر ففعلت وانظر في البيت فإذا البيت ما فيه متاع ما فيه أساس وإذا ليس في البيت إلا أهبة ثلاثة ثلاثة جلود غنم معلقة واحد يجلس عليه واحد عن الشمس واحد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس على في حصير فيه سرابه مأكثر في جنبه قال عمر فبكيت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بابك فتل قلت يا رسول الله الآن فارس والروم هؤلاء نصارى يعبدون يقولون الله ثالث ثلاثة وفارس يعبدون النار وهم على في الخصور وفي الحبور وأنت رسول الله على هذا الحال يا رسول الله ادعى الله أن عليك فنظر النبي صلى الله عليه وسلم مرة تانية إيش الكلام هذا غضبت ثم قال أفي هذا أنت يا عمر هذا وقت هذا وقت هذا في أفي هذا أنت يا عمر أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا وذلك رب العالمين عجل طيباتهم بالدنيا ونحن أخطرها لنا إلى الآخرة قلت يا رسول الله استغفر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له ثم اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه تسعة وعشرين يوما في فلشة المشروبة ثم خرج صلى الله عليه وسلم إليهن بعد ذلك لذا يوجد حدة انظر يعني وقوع المشكلة وقوع المشكلة في البيوت أمر طبيعي لا يقول واحد يا اخي زوجتي تعمل مشاكل او تقول الزوجه يا اخي هذا يغضب كثير طبيعي كل الناس يغضبون والنساء يعني يغضبنا ويقع منهن اخطاء يا اخواني نحن بشر انت ما تزوجت ملكا من الملائكة لا يعصي الله ما امر ما يفعلون ما يامرون وزوجتك ما تزوجتها ملك لا يمكن ان يعصي او يقع في خطأ لا انت بشر وهي بشر لكن ينبغي ان تكون عاقله وهي تكون عاقله والا يتسرع احدكما في اتخاذ قرار يا جماعه سؤال قبل سنتين او ثلاث اشهر بيحصل أن عدد حالات الزواج أولاً بلغت 65 ألف حالة زواج خلال السنة هذه. ثم قالوا وعدد حالات الطلاق في تلك السنة 15 ألف حالة طلاق. سألتم توارث مع هل تتوقعوا أن جميع هؤلاء الذين طلقوا. كلهم طلقوا بناء على تفكير ودراسة للموضوع وركعته استخاره و... واستشاره ونظر في العواقب وكذا لا أكثر هؤلاء الذين يطلقون إن لم أقل كلهم بناء على غضب شديد بناء على تسرع بنان... لذلك تجد الواحد يطلق ثم يبحث عن شيخ يفتيه أنه يرجعها له. حتى أذكر أن أحدهم مرة من المرات جاءني أحد يراني طلق زوجته ثم سعينه وأرجعها قلنا له سرى ما بيقالك إلا طلقهين ثم تهوش وصار مشكلة وطلقها ثم تعينا ورجعناها قلنا يا فلان امسك الحبل مضبوط ما بيقل لطلقة ثم تفاشئتنا قبل ايام يمسكني قال يا شيخ محمد فوس نعم قال طلعني قلت اللي حصل قال طلقتها مرة ثالثة ما تعرف لي شيخ حبيب شيخ حبيب يجب له قول عند أبي حنيفة ولا الشافعي يجيب له قول يرتبهم على بعض يقول له زوجتك حلت لك شو سبحان الله يا عريس كيف إنه ما ما يحسن التعامل معها بينما لو تأمل وجدت أن بعض الأزواج سبحان الله عنده لطف حتى في حتى بالتعامل معه حتى في الأخبار السيئة بعض الأزواج عنده لطف التعامل معها من اللطائف أذكر أن أحد زملائنا هو ساكن في الدمام وأهل زوجته في الرياض. فعادة كل شهرين كدرس أشهر يذهب بزوجته إلى أهلها لزيارتهم ويتعب في الذهاب وتعمل له مشكلة ويعني لحد ما يذهب بها لبعد المسافة يعني بين 400 و 500 كيل المهم يوم من أيام اتصل عليه واحد من أصهاره أقول لزوجته يوم الاثنين نصف الأسبوع قال يا فلان ترى والدي توفي اليوم الصباح ربو لو تحضر أخي عندنا يومين تحضر العزب وتأتهم تصلون عليه قال الله ينصرنا ويرحمه خلاص رجع من قبل الظهر للبيت دخل على زوجته يلا أنا جبت الأولاد من المدرسة جهزوا نمشي للرياض قالت ليش ليش اللي حاصل احنا لسه جايين قبل اسبوعين والوعد بعد شهرين بعدين اليوم اثنين بكرة بعد مدارس قال المهم ذهبي في ظروف اذهبي قالت ليش اللي حصل قال ذنبي ركبت السيارة خاف الزوج ان يقول لها منذ البداية أبوك مات وتعمل له مناحة لان يصل ما هو فاضي أربع ساعات يا جديد. صارت يحضر لها الأمر بلطف فلما كثرت ليش ايش نذهب اليوم ايش اللي حاصل اكيد حصل شيء اهلي ايش فيهم اهلك ايش اللي حصل لهم قال بطراحة يا خلانة قالت نعم قال بطراحة يا خلانة انا تعرفين الله عز وجل احل ان الزوج يتزوج اربع نساء انا بطراحة اتزوج واحدة ثانية وبكرة بادخل بها بابعش عند اهلك اسبوع لاحظ ما اكمل ايامها بعد ان اجي وقالت ليش وانا ايش فيني وحرام عليك وانا احلى وحدة في العالم ولا يمكن تلقى مثلي ولا يمكن تجد مثل جلالي اه ويلي ويلا وصدره بيدا على الجريشة وعلى بطبلون وعلى فخداء وطق الاولاد بقوس و... المهم المرأة والرجال يهديها بنت الناس يقول لا حرام عليك اه ويلي ويلا كيف تعيش معك انا اللي صبرت عليك انا اللي لا لا يا بنت الناس هدوء طيب شوية كل الناس يزود آه أهل لذحت ألمهم المرأة الرجل يهد منه منه ألمهم لما وصلوا للرياض ينزلها عند أهلها وهي المرأة ما قوة تنزل من شدة البكاء والإعياء تحتاج واحد ينزلها قالت نعيات قالت نعم قال صراحة أنا ما تزوجت لكن ترى أبوكي مات اليوم الصباح يالك يموت ولا ما يموت الله يرحمه أهم شيء أنت ما تزوج يموت ما يموت الله يرحمه أهم شيء أنت ما تزوج قال لا ما تزوج قالت الله يرحمه خلاص ونزلت وقالت الأنوال على أولاد وراها تصلى عليها ف... فانظر سبحان الله طبعا يعني انظر إلى ترطف انظر إلى ترطف حتى بالدخول عليها يعني في بعض الأخبار التي يكون فيها ملاحظة انظر كيف كان يستطيع أن يترطف معها في ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في تعامل مع زوجاته يتعامل مثل هذه الرفعة في التعامل وكان صلى الله عليه وسلم يلاطف عائشه لكلها يوما يا عائشه قالت له قال اني اعلم اذا كنت غاضبه علي واذا كنت راضيه قالت كيف قال اذا كنت راضيه عني وحلفتي قلت لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كنت غاضبه علي قلت لا ورب ابراهيم صلى الله عليه وسلم قالت نعم والله والله إني ما أهجر إلا اسمك تقول أنا ما أستطيع أني أغضب عليك لكن اسمك لأنني زعلانا ما أبغى على مثالي انظر كيف صلى الله عليه وسلم حتى نبتية زوجته كيف استطاع صلى الله عليه وسلم أن يتلطف وأن يعني يحكويها طبعا نحن نعلم كما أن الرجل لزوجته عليه حق كذلك هو له على زوجته حق النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في المثمت قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخلي من أي أبواب الجنة شئتي وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد أحد لا المرأة أن لي زوجها وفي المثمت أن امرأة أتت إليه صلى الله عليه وسلم وقال لها أذاك زوج أنت من متزوجة قالت نعم قال كيف أنت له كيف تعاملك معه قالت والله ما آلوه جهدا يعني أنا أتعب وأحاول كل شيء أرضيه به فقال صلى الله عليه وسلم انظري كيف أنت له فإنه جنتك ونارك يقول يعني ممكن تعاملنا الزوء تدخل النار ممكن تعاملنا الضح تدخل الجنة نعم هذه توصي المرأة بزوجها لكن أيضا لا ننسى الأحاديث التي توصي الزوج بزوجته مرة من المرات عمر الخطاب في بيتة فأقبل رجل من الناس. رجل بينه وبين زوجته مشكلة ويبغاها تعقل يبغاها يعني تلي يسكت المرأة ما هي متحمله ف الرجل ذهب الى عمر بن الخطاب اشتكيها وصل الرجل الى عمر بن لما طرق الباب طرقه سمع صوت زوجة عمر بن الخطاب تصرخ عليه يا عمر انا لا لا صراخ فعمر اصلا كان اذا مات في طييف سلك الشيطان طريقه اخرى من من عمر عمر كان إذا مشى مع قوم ثلاثة أربعة وفجأة التفت يقع بعضهم على الأرض من هيبة عمر وسمع زوجة عمر تتكلم عليه طرج لما سمع صار كالمستجير من الرمضاء بالناري حين جاي إلى عمر وزوجته تطرق عليه ترك الباب ومضى عمر شعر أنه عند الباب واحد وخرج عمر فراء الرجل موليان قال تعال تعال أقبر اليه. قال عمر ما بالك أنت الآن يعني جئت إلى الباب ثم رجعت فقال له ذلك الرجل يا عمر إني جئت أشتكي إليك زوجتي فتفاجأت أنك أنت بينكم إن زوجت مشكلة فقال له عمر يا رجل إنها زوجتي صانعة صعامي وأم أولادي وموضع شهوتي وغاترة ثوبي ومدبرة شأني أفلا أصبر منها على شيء يسير لأجل هذا؟ هلها تفرخ مرة مرتين في الشهر؟ ايش إيش القضية؟ فما لا يعني هذا الواحد يعني يكون كالحمل الوديع زوجته تضرب وتهين وتصدق وتطقد كذا ويقول يا زوجتي الحبيبة يا كذا لا لا الرجل كل رجل كل رجل ما يرضى هذا وكنا ذكرنا هذه عن عمر ما يعني الواحد يقول خلاص يعني واحد من زمان ومرته تفرخة يقول خلاص انا زي عمر لا ما انت زي عمر عمر مرة من المرات تقول ففرخت عليه ما هو دائما لكن لأ ذلك ينبغي أن تزل الأمور بمواتينها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله. ويقول صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد النساء كثير يفتتين أزواجهن ثم قال والله ما أنأيك بخياركم إذا ليس من المؤمنين الرجل الذي يضر زوجته. أخيرا ليحضر الزوجان. من ادخال اطراف اخرى في حل المشاكل بينكما ما في داعي كل مشكلة بينك وبين زوجتك يعرفها زملائك وجيرانك وافتقائك واخوانك وافتارك وابناء عمك وابناء قد ما في داعي حل المشكلة بينك وبينها اذا كبرت المشكلة ممكن يدخل شخص يعني رفيق حكيم يحل المشكلة كذلك الزوجة ما في داعي تكون كانت انباء تجلس في الغداء عند اختها وتعطيها الموجز ثم بعد العصر تدلس عن ثانية وتعطيها الموجز ما في داعي المشكلة إذا كبرت جدا ممكن يكون حكم من أهلي وحكم من أهلي لكن أن يكون الأمر على ذلك هذا الذي ينبغي أن نحترمه أسأل الله تعالى مني وكرمه أن يوفقني وإياكم جميعا إلى كل حير ونتعلني وإياكم باركين أينما كنا ربنا هب لنا من أدواتنا وذرياتنا فرصة أعيون وجعلنا المستفيدين هذا وأثر الله تعالى نزلكم أيها الأخوة والعقوات خير الجزاء على حرصكم على الحضور وعلى لطاقة اجتماعكم وأثر الله لا يحرم نواياكم الأجر والثواب والله.